قَالَمَا عَبْدُ الله أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مُسْتَعَانًا عِندَهُ إِنَّا إِلَّا الظَّالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَرَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَذَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا قَرَّضْتُمْ فِي يُوسُفَ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 الَّذِي أَخَذَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَخَبَرٌ جَمِيلٌ فَخَبَرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ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 م منَِ الللهه م لا تَعلمون